الذين توفاهم الملائكة ظالما تسهم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى والمتكبرين وقيل لله الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتطير جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأمهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفرون فهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو ي